الا ان يجاهد في سبيل الله ثم قالت وما غضب لنفسه قط يدخل يجد مثلا الغداء غير جاهز يقول اعطوني طعاما فيتاخرون عليه يستهزئ به هذا يقول يا مجنون يا ساحر يا كذا ما كان يغضب لنفسه قالت الا ان تنتهك حرمه من محارم الله اذا انتهكت محارم الله شيء خص تعالى تعال شيخ الدين يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما كان يغضب لاشياء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 إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن ترى خلاص يا نوح فترة رسالتك انتهت اللي بيؤمنون آمنوا وانتهوا البقية لن يؤمنوا رفع يديه وغضب وقال رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يردوا إلا فاجرا كفارا فدعا عليهم وغضب لما علم أنهم لم يؤمنوا أبدا فكذلك غيره من الأنبياء يونس مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وذنوني اذ ذهب مغاضبا مغاضبا لماذا يقولون لبث فتره طويله عند قومه يدعوهم الى الله ويعبدهم له ومع ذلك يعرضون عنه ويتوجهون الى اصنامهم فلما رأى منهم ذلك غضب وجاء واشار إلى قارب في عرض البحر وركب معه قال الله وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه نقدر عليه يعني نضيق عليه مثل ما قال الله ومن قدر عليه رزقه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 لقد جئتم شيئا إداء يعني شيئا عظيما كبيرا كيف الله يتخذ ولد الله تعالى غني عن الأولاد نحن الآن نفرح بالأولاد لأننا نحتاج إليهم عندنا فراغ عاطفي نحتاج إلى ولد يملأه الواحد يكبر يحتاج إلى ولد يسنده الله جل وعلا غني سبحانه وتعالى ما يحتاج أولادا قال الله وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إداء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 ورأى النبي, صلى الله عليه و... يطلب وصيته. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطلب وصيته النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلاً رج... رجلين يتلاحيان ايش معنى يتلاحيان يتناقشان بجادله ارتفعت اصوات ارتفعت بالسب انت اللي سويت كذا انت فعلت كذا. قال واذا احدهما قد غضب غضبا شديدا حتى اذبت يعني ايش ايش اللي جعله يثبت شوف الواحد لما يبدأ شوف الحين لما يجيبوك سعلان عليك ويبدا يهاوشك غالبا يبدأ يتفل ولا لا أنت ما تفهم أنت... ليش لأن من شدة الغضب ما في وقت يبلع, يبلع الريق زين وهذا <تصفيق> واضح الآن الواحد لما يغضب ويبدأ يصرخ ما في وقت يسكت يبلع ريقه وبالتالي يجتمع الريق على اللسانه ويبدأ يخرج معه اي فالصحابي رضي الله عنه من شدة الغضب ما في وقت يبلع الريق فجعل يزبد يخرج اللعاب فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يراه غضبان يعلم أن الغضب سيء وأنه ربما أدى بالإنسان إلى لا أحمد عقباه لا. فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد <تصفيق> وذلك لان عليه الصلاة والسلام كأنه يقول ما في داعي تغضب على أمر دنيوي <تصفيق> اللي بيننا أكبر من كذا يا أخي اغضب على يعني وقوع شرك اغضب على وقوع كفر اغضب على يعني تضيع في الدعوة لكن تغضب على شيء مثل هذا الحال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 زوجته خديجه التي كانت سندا له في داخل بيته يأتي ضيق صدره في البيت وهي تقف معه وتصبره ثم مات عمه أبو طالب اللي كان ينصره أيضا في خارج البيت قريش تحترم أبا طالب ما تستطيع أن تتعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ما دام أبو طالب معه فإذا بخديجه رضي الله تعالى عنها تموت وأبو طالب يموت أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم حسن مكه ما لي مقام فيها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 ويقول يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك الله سمع قول قومك او الآن عليه الصلاه والسلام ما همها الطائف الطائف خلاص وكانت كانت محاوله ومفشله وبعدين هم لم يستجيبوا له خلاص ورجع عليه الصلاه والسلام لكن الان هؤلاء قومي اللي انا داخل عليهم اللي انا اصلا بيتي عندهم وعيالي موجودين هناك وفاطمة وزينب وام كلثوم بناته فانا لا ليس لي مرد عن, عن مكه فالان المشكلة من أهل مكة ليس من أهل الطائف فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم منشغل وغضبان على أهل مكة قال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث, مي وقد بعث معي ملك الجبال لتأمره بما شئت هذه الآن لحظة ليتشفى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش قد لا تتكرر الآن فرصة الآن فقال له ملك الجبال السلام عليك يا رسول الله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 اللي في الحرم طبعا الآن تغيرت المعالم بعد الـ الـ الأشياء الجديدة وبدأوا يعني تكسر الجبال وغيره م. فيقول له ملك الجبال أنا ممكن أأمر الجبل هذا أبو قبيس وأمر الجبل الثاني وتك تضبق عليه يصيرون جبل واحد انتهينا يصير ما في أبو جهل أبو لهب أميّل بن خالب كلهم تنساهم يعني م. كانت لحظة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم بعدين يشفى صدره هم كان ابو جهل هذا كانوا انا ساجد يضع رجله علي والله لا اخلي يدكه الان صح. ابو لهب هذا يقول لي الي هذا جمعتنا تبت يداك هذا جمعتنا خلك وزوجتك أم جميل بعد اللي كانت تأتي وتلقي الشوك عندي وحماله الحطب هذه والله لا أدبها فعلا وتشوفها تصبح مثل النمل بين هالجبال وهذا اميه بن خلف اللي يعذب بلال والله نفعل بكذا وهذا لا لا هي فرصة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 فصارت الريح لما تدخل من دبره وتخرج من فمه تطلع صوت صفير طيب صفير عادي قال الله تعالى وجعل لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا الهكم وإله موسى فنسي اصلا موسى نسا الهه عندنا ورايح يبحث عن الهه رجع موسى انا تركتكم على التوحيد وتركت نبيا عندكم وهو هارون قال الله تعالى لما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح ألقى الألواح اللي هي التوراة في الآية الأخرى قال وألقى الألواح فيها هدى ونور ألقاها من شدة الغضب وأخذ برأس أخيه يجره إليه كيف مسك أخاه هارون هارون كان له لحية وله شعر فجاء ومسك لحيته بيد ومسك شعره بيد وصار يهزه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 فيصير في مجموعة يعبدون العجل ومجموعة تاركين عبادته ويقع بينهم حرب فقلت انا أسكت حتى ماتك حرب أنتظر لما يرجع موسى يقال خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري إلى اخر أخذ موسى العجل طبعا وألقاه في البحر وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكبة لنحرقنه ثم ننسفنه في البحر نسفه. فالمقصود أنه ما غضب موسى عليه السلام لنفسي انما غضب لله هاي أحمد طيب الان انت تقول غضب الانبياء دائما يكون للدين آه. الغضب لنفس لهم، لنفسهم لهم نفسهم يعني او او تصرف اللي يعتبر عند الناس خاطئ والانبياء معروف انهم معصومين عن الخطا اي ابغى بس اسالك عن الايه عبس وتولى اي أنه، انها كان منزله على اساس انه في التفسير بعضهم على لانها للنبي صلى الله عليه وسلم اي وان رب العالمين ادبه عندما زجره بعد ذلك أي. هذا الغضب أو هذا النفور من الشخص الأعمى هذا وش يعتبر بالضطط جميل وطبعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما يبلغونهم عن الله تعالى ومعصومون عن الكبار هذا باتفاق أهل العلم لا. أما في الأفعال البشرية فهم بشر غير معصومين النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالنخل وإذا هم يؤبرونه يعني يأخذون من النخلة الذكر ويلقحون النخلة الأنثى حتى يكون فيه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 ما يدري إن النبي صلى الله عليه وسلم عنده ناس وأنهم مهمون وأن هذه الفرصة لا تتكرر لا يدري جاء الأعمى رضي الله تعالى عنه جلس يا رسول الله يا رسول الله والنبي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الإسلام وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله اللي اجتمعتم لي متى أقدر أجمعكم وهذا يا رسول الله علمني ما معالمك, حفظني طبعا، كأنك تحفظ أعمى هو ما جاء يسأل ما قال رسول الله فاتتني الصلاة ماذا أفعل؟ فيقول أعد صلاتك وينتهي لا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 في شيء, أهم. في شيء أهم كلامي معهم أهم الكلام معك أنت باقي صح. لي هؤلاء سيذهبون فأنزل الله تعالى عليه عبس وتولى أن جاءه الاعمى الله. سبحان الله وانظر أيضا إلى يعني معاتبة الله تعالى الرفيقة اللينة الرحيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام مع أن ابن ام مكتوم أعمى ما رأى العبوس صح. ابن ام مكتوم ما يدري ان ابن عليه وسلم مبتسم ولا عابس ما يدري لكن الله تعالى بين ذلك في القرآن فلا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنه ارتكب إثما هنا إنما اجتهد عليه الصلاة والسلام لأن هذه الآية مسوية مسببة جدل كبير أي. بين فئات آه. فكيف يقولون كيف الرسول وهو النبي وهو الذي يأمر بالأخلاق الحسنة يتعامل آه. بالتعامل هذا يا أخي أنت إذا جئت عند تصرفات الأنبياء تعلم أن الأنبياء هم بشر. بشر يعني لو جاءك يهودي وقال لك مثلا بل, بل أنا أعطيك, أعطيك حجه أقوى ذكروا أن الإمام أبا بكر الباكل اللاني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 زين <تصفيق> إيه حتى يقول له هذا قدرك فلما وقف قال له أحد القساوسة قال له آه يا أبي بكر قال نعم قال ما فعلت زوجة نبيكم التي اتهمت بالزنا يقصد أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك شوف الجواب المباشر فقال الباقلاني هما امرأتان اتهمتا بالزنا امرأة جابت ولدا أتت بولد وامراه لم تأتي بولد <تصفيق> من يقصد يقصد مريم أم عيسى اتهمها اليهود أنها يعني وقعت مع يسخ النجار وأنها ولدت عيسى فهو يقول لا إذا أنتم تذمون زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام وتتهمونها بهذا اتهموا من عندكم طبعا ونحن لا نتهم مريم ولا نتهم الله تعالى يقول عن مريم فرجها لكن أنا أعني عند النقاش عند الحوار مع أصحاب الفرق الأخرى تجد أن عندك من المقابض في دينهم لو أردت أن تتصيد أكثر مما يتصيد علينا ومثل صح. مثلا لو جاء في يهودي وقال هذا نبيكم أخطأ طيب ما هو موسى عليه السلام وكزه موسى فقضى عليه ويقول وقتلت منهم نفسا يا رب كيف يقتل نفس موسى كيف يفعل وهنا. طبعا هذه كلها اجتهادات من الأنبياء م.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 ومن تنقص أحد من الأنبياء كفر بالله العظيم خرج من الإسلام لا. والله تعالى يقول لا نفرق بين أحد من رسله. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله. احنا نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم إيمانا تاما ونؤمن بعيسى عليه السلام إيمانا تاما وبموسى وشعيب وهود ورود كلهم نؤمن إيمانا تاما ولا يجوز الإنسان أن يبدأ يحكم بعقله على هؤلاء الأنبياء أبدا. بالعكس لهم مكان لكن الذي أعنيه انا من من عن غضب الانبياء هو أن الواحد ينظر في نفسه أنا غضبي الذي أغضبه الآن هل هو غضب لله ولا غضب لنفسي غضب لنفسك شخصي أي. مثلا أيهما أكثر أغضب لما ولدي ما يحترمني أو لما ينام عن الصلاة طبعا لما ينام عن الصلاة هذا الغضب لله لما ولدي فرضا ألاحظ أسمعه أو أراه مثلا مشغل أشياء محرمة في الكمبيوتر عنده وينظر إلى أفلام خليعة أغضب أكثر ولا لما يكون عندي عشاء ذاك اليوم ولدي ما يأتي يصب القهوة ويضيف الضيوف.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 ما غضب لما استهزأوا به لكن غضب لما كفروا موسى ما غضب لما استهزأ به فرعون لكن غضب لما رأى العجل يعبد من دون الله يونس غضب على قومه لما كفروا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم السموات والأرض ليش تغضب كل لأجل مثل هذه طيب هل صحيح أنه غضب احيانا الأنبياء أو أخطاءهم هل هي تعليم للبشر أنه رب العالمين متعمدها عشان تتعلمون أنه كيف تتصرفون في الحالة هذه. طبعا هو لإثبات أنهم بشر أي. يعني الله جل وعلا يقدر أن يقع من الأنبياء ما يقع من اجتهادات ليثبت الله تعالى ان هؤلاء ترى بشر أي. كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم انا مثلكم آكل وأشرب وأنام وألبس وأتزوج وأتيني أولاده صح. بشر مثلكم الفرق بيني وبينكم يوحى إلي أي. فالفرق بيننا وبينهم هذا ولا فهم بشر لكن الله تعالى شرفهم وكرمهم لذلك يجب أن نحب النبي أكثر ما نحب أنفسنا ما يجوز واحد يحب نفسه أكثر ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انا احب النبي اكثر ما احب نفسي واكثر ما احب اولادي اكثر ما احب امي وابي لو احببت نفسي اكثر من حبي للنبي صلى الله عليه وسلم ما اكتمل ايماني حتى أحبه اكثر من محبتي لنفسي لكن مع ذلك نحن نقتدي بهم فيما ذكر الله تعالى هنا من الغضب ما يتعلق به الله يجزيكم خير الشباب شباب ونسال الله ان يجعلنا فعلا ممن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 ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء بارك الله فيكم إلى اللقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته